سفر عزرا الاصحاح الاول وفي السنة الاولى لكورش ملك فارس عند تمام كلام الرب بفم ارميا نبه الرب روح كورش ملك فارس فاطلق نداء في كل مملكته وبالكتابة ايضا قائلة هكذا قال كورش ملك فارس جميع ممالك الارض دفعها للرب اله السماء وهو اوصاني ان ابني له بيتا في اورشليم التي في يهودا من منكم من كل شعبه ليكن الهه معه ويصعد الى اورشليم التي في يهودا فيبني بيت الرب اله اسرائيل هو الاله الذي في اورشليم وكل من بقي في احد الاماكن حيث هو متغرب فلينجده اهل مكانه بفضه وبذهب وبامتعه وببهائم مع التبرع لبيت الرب الذي في اورشليم فقام رؤوس اباء يهوذا وبنيامين والكهنه واللاويون مع كل من نبه الله روحه ليصعدوا ليبنوا بيت الرب الذي في اورشليم وكل الذين حولهم اعانوهم بأواني فضة وبذهب وبأمتعة وببهائم وبتحف فضلا عن كل ما تبرع به والملك كورش اخرج انيه بيت الرب التي اخرجها نبوخذ نصر من اورشليم وجعلها في بيت آلهته أخرجها كورش ملك فارس عن يد مثرداث الخازن وعدها لشيش بصر رئيس يهوذة وهذا عددها ثلاثون تصطا من ذهب وألف تصط من فضة وتسعه وعشرون سكين وثلاثون قدحا من ذهب وأقداح فضة من الرتبة الثانية اربعمائة وعشرة والف من آنية اخرى جميع الانية من الذهب والفضة خمسة الاف واربعمائة الكل اسعاده شيش بصر عند اسعاد السبي من بابل الى اورشالين الاصحاح الثاني وهؤلاء هم بنو الكورة الصاعدون من سبي المسبي الذين سباهم نبوخذ نصر ملك بابل الى بابل ورجعوا الى اورشليم ويهوذا كل واحد الى مدينته الذين جاءوا مع زرب بابل يشوع نحميا سرايا رعلايا مردخاي بلشان مصفار بغواي رحوم بعنه عدد رجال شعب اسرائيل بنو فرعوش الفان ومائة واثنان وسبعون بنو شفاطيا ثلاثمائه واثنان وسبعون بنو ارح سبعمائة وخمسة وسبعون بنو فحث مؤاب من بني يشوع ويؤاب 2812 بنو عيلام 1254 ومائتان واربعه وخمسون بنو زكت تسعمائه وخمسة واربعون بنو زكاي 760 وستون بنو باني 642 بنو باباي ستمائة وثلاثة وعشرون بنو عرجت الف ومائتان واثنان وعشرون بنو ادو نقام ستمائة وستون بنو بغواي الفان وستة وخمسون بنو عادين اربعمائة واربعة وخمسون بنو اطير من يحزقية ثمانية وتسعون بنو بيصاي ثلاثمائة وثلاثة وعشرون بنو يورا مائة واثنى عشر بنو حشوم مائتان وثلاثة وعشرون بنو جبار خمسة وتسعون بنو بيت لحم مائة وثلاثة وعشرون رجال نطوفة ستة وخمسون رجال عناثوث مائة وثمانية وعشرون بن عزموت اثنان واربعون بنو قرية عاريم كفيرة وبائروت سبعمائة وثلاثة واربعون بن الرامة وجبع ستمائة وواحد وعشرون رجال مخماس مئة واثنان وعشرون رجال بيت إيلة وعاي مئتان وثلاثة وعشرون بن نبو اثنان وخمسون بنو مغبيش مئة وستة وخمسون بنو عيلام الاخر الف ومئتان واربعة وخمسون بنو حاريم ثلاثمائة وعشرون بنو لود بنو حديد وانو سبعمائة وخمسة وعشرون بنو اريحة ثلاثمائة وخمسة واربعون بنو سناء ثلاثة الاف وستمائة وثلاثون اما الكهنة فبنو يدعية من بيت يشوع تسعمائة وثلاثة وسبعون بنو امير الف واثنان وخمسون بنو فشحور الف ومائتان وسبعة واربعون بنو حاريم الف وسبعة عشر اما اللاويون فبنو يشوع وقب مئيل من بني هدوية اربعة وسبعون المغنونة بنو اساف مائة وثمانية وعشرون بنو البوابين بنو شلوم بنو اطير بنو طلمون بنو عقوب بنو حطيطة بنو شوباي الجميع 139 النثينين بنو صيحه بنو حسوفه بنو طبعوط بنو قيروس بنو سيعه بنو فادون بنو لبان بنو حجاب بنو عقوب بنو حجاب بنو شملاي بنو حنان بنو جديل بنو حجر بنو راية بنو رصين بنو نقودة بنو جزام بنو عزة بنو فاسيه بنو بيساي بنو اسنة بنو معنيم بنو نفوسيم بنو بقبوق بنو حقوفة بنو حرحور بنو بصلوط، بنو محيدة بنو حرشة بنو برقوس بنو سيسره بنو ثامح بنو نصيح بنو حطيفة بنو عبيد سليمان بنو صوطاي بنو هسوفرث بنو فرودة بنو يعلى بنو درقون بنو جديل بنو شفطيا بنو حطيل بنو فخرة الظباء بنو امي جميع النثينين وبني عبيد سليمان ثلاثمائة واثنان وتسعون وهؤلاء هم الذين صعدوا من تل ملح وتل حرشة كروب الدان امير ولم يستطيعوا ان يبينوا بيوت آبائهم ونسلهم هل هم من اسرائيل بنوا دلايا بنوا طوبية بنو نقودة ستمائة واثنان وخمسون ومن بني الكهنة بنو حبايا بنو هقوس بنو برزلاي الذي اخذ امرأة من بنات برزلاي الجلعاد وتسمى باسمه هؤلاء فتشوا على كتابة انسابهم فلم توجد فرذلوا من الكهنوت وقال لهم الترشاثة ان لا يأكلوا من قدس الاقداس حتى يقوم كاهن للاوريم والتميم كل الجمهور معا اثنان واربعون الفا وثلاثمائة وستون فضلا عن عبيدهم وامائهم فهؤلاء كانوا سبعة الاف وثلاثمائة وسبعة وثلاثين ولهم من المغنين والمغنيات مئتان خيلهم سبعمائة وستة وثلاثون بغالهم مئتان وخمسة واربعون جمالهم أربعمائة وخمسة وثلاثون حميرهم ستة آلاف وسبعمائة وعشرون والبعض من رؤوس الآباء عندما جئهم الى بيت الرب الذي في اورشليم تبرعوا لبيت الرب لاقامته في مكانه اعطوا حسب طاقتهم لخزانة العمل واحدا وستين الف درهم من الذهب وخمسة الاف منا من, من الفضة ومائة قميص للكهنه فاقام الكهنة واللاويون وبعض الشعب والمغنون والبوابون والنثينين في مدنهم وكل اسرائيل في مدنهم الاصحاح الثالث ولما استهل الشهر السابع وبنوا اسرائيل في مدنهم اجتمع الشعب كرجل واحد الى اورشليم وقام يشوع ابن يوسى ضاق واخوته الكهنة وزربابل ابن شاء واخوته وبنوا مذبح اله اسرائيل ليصعدوا عليه محرقات كما هو مكتوب في شريعة موسى رجل الله واقاموا المذبح في مكانه لانه كان عليهم رعب من شعوب الاراضي واصعد عليه محرقات للرب محرقات الصباح والمساء وحفظ عيد المضار كما هو مكتوب ومحرقة يوم فيوم في بالعدد كالمرسوم امر اليوم بيومه وبعد ذلك المحرقة الدائمة وللاهلة ولجميع مواسم الرب المقدسة ولكل من تبرع بمتبرع للرب ابتدأوا من اليوم الاول من الشهر السابع يصعدون محرقات للرب وهيكل الرب لم يكن قد تأسس واعطوا فضة للنحاتين والنجارين ومأكلا ومشربا وزيتا للصيدونيين والسوريين ليأتوا بخشب ارز من لبنان الى بحرياف حسب اذن كورش ملك فارس لهم وفي السنة الثانية من مجيئهم إلى بيت الله الى أورشليم، في الشهر الثاني شرع زربابل بن شاءل ويشوع ابن يوسى ضاق وبقية اخوتهم الكهنة واللاويين وجميع القادمين من السبي الى اورشليم واقاموا اللاويين من ابن عشرين سنة فما فوق للمناظرة على عمل بيت الرب ووقف يشوع مع بنيه واخوته قدمئيل وبنيه بني يهوذا معا للمناظرة على عاملي الشغل في بيت الله وبني حين مع بنيهم واخوتهم اللاويين ولما اسس البانون هيكل الرب اقاموا الكهنة بملابسهم بابواق واللاويين بني اسافة بالصنوك لتسبيح الرب على ترتيب داود ملك اسرائيل وغنوا بالتسبيح والحمد للرب لانه صالح لان الى الابد رحمته على اسرائيل وكل الشعب هتفوا هتافا عظيما بالتسبيح للرب لاجل تأسيس بيت الرب وكثيرون من الكهنة واللاويين ورؤوس الاباء الشيوخ الذين رأوا البيت الاول بكوا بصوت عظيم عند تأسيس هذا البيت امام اعينهم وكثيرون كانوا يرفعون اصواتهم بالهتاف بفرح ولم يكن الشعب يميز هتاف الفرح من صوت بكاء الشعب لان الشعب كان يهتف هتافا عظيما حتى ان الصوت سمع من بعد الاصحاح الرابع ولما سمع اعداء يهوذا وبنيامين ان بني السبي يبنون هيكلا للرب اله اسرائيل تقدموا الى زربابل ورؤوس الاباء وقالوا لهم نبني معكم لاننا نظيركم نطلب الهكم وله قد ذبحنا من ايام اثر حدون ملك اشور الذي أصعدنا إلى هنا فقال لهم زرباب ويشوع وبقية رؤوس آباء إسرائيل ليس لكم ولنا أن نبني بيتا لإلهنا ولكننا نحن وحدنا نبني للرب إله إسرائيل كما أمرنا الملك كورش ملك فارس وكان شعب الأرض يرخون أيدي شعب يهودا ويذعرونهم عن البناء واستأجروا ضدهم مشيرين ليبطلوا مشورتهم كل ايام كورش ملك فارس وحتى ملك داريوس ملك فارس وفي ملك احشويروش في ابتداء ملكه كتبوا شكوى على سكان يهوذا وارشالين وفي ايام ارتح كتب بشلام ومثر داث وطبئير وسائر رفقائهم الى ارتحششت ملك فارس وكتابة الرسالة مكتوبة بالاراميه ومترجمه بالارامية رحوم صاحب القضاء وشمشاي الكاتب كتبا رسالة ضد اوروشالين الى ارتحششت الملك هكذا كتب حينئذ رحوم مصاحب القضاء وشمشاي الكاتب وسائر رفقائهما الدينيين والافرستيكيين والطرفليين والافرسيين والاركويين والبابليين والشوشنيين والدهويين والعيلاميين وسائر الامم الذين سباهم أسنفر العظيم الشريف وأسكنهم مدن السامرة وسائر الذين في عبر النهر وإلى آخره هذه صورة الرسالة التي أرسلوها اليه إلى أرتحششت الملك عبيدك القوم الذين في عبر النهر إلى آخره ليعلم الملك ان اليهود الذين صعدوا من عندك الينا قد اتوا الى اورشاليم ويبنون المدينة العاصية الردية وقد اكملوا اسوارها ورمموا اسسها ليكن الان معلوما لدى الملك انه اذا بنيت هذه المدينة واكملت اسوارها لا يؤدون جزية ولا خراجا ولا خفار. فاخيرا تضر الملوك والان بما اننا نأكل ملح دار الملك ولا يليق بنا ان نرى ضرر الملك لذلك ارسلنا فاعلمنا الملك لكي يفتش في سفر اخبار ابائك فتجد في سفر الاخبار وتعلم ان هذه المدينة مدينة عاصية ومضرة للملوك والبلاد وقد عملوا عصيانا في وسطها منذ الايام القديمة لذلك اخربت هذه المدينة ونحن نعلم الملك انه اذا بنيت هذه المدينة واكملت اسوارها لا يكون لك عند ذلك نصيب في عبر النهر فارسل الملك جوابا الى رحوم صاحب القضاء وشمشايا الكاتب وسائر رفقائهما الساكنين في السامرة وباقي الذين في عبر النهر سلام الى اخره الرسالة التي ارسلتموها الينا قد قرات بوضوح امامي وقد خرج من عندي امر ففتشوا ووجد ان هذه المدينة منذ الايام القديمة تقوم على الملوك وقد جرى فيها تمرد وعصيان، وقد كان ملوك مقتدرون على أورشليم، وتسلطوا على جميع عبر النهر وقد اعطوا جزية وخراجا وخفارة، فالان اخرجوا امرا بتوقيف اولئك الرجال فلا تبنى هذه المدينة حتى يصدر مني امر فاحذروا من ان تقصروا عن عمل ذلك لماذا يكثر الضرر لخسارة الملوك حينئذ لما قرات رسالة ارتحششت الملك امام رحومة وشمشاي الكاتب ورفقائهما ذهبوا بسرعة الى اورشليم الى اليهود واوقفوهم بذراع وقوه حينئذ توقف عمل بيت الله الذي في اورشليم وكان متوقفا الى السنة الثانية من ملك داريوس ملك فارس الاصحاح الخامس فتنبا النبيان حجي النبي وزكريا بن عده لليهود الذين في يهوذا و باسم اله اسرائيل عليهم حينئذ قام زربابل ابن شالتئيل ويشوع ابن يوسى ضاق وشرعا ببنيان بيت الله الذي في اورشليم ومعهما انبياء الله يساعدونهما في ذلك الزمان جاء اليهم تتناي والي عبر النهر وشطر بوزناي ورفقاؤهما وقالوا لهم هكذا من امركم ان تبنوا هذا البيت وتكملوا هذا السوق حينئذ اخبرناهم على هذا المنوال ما هي اسماء الرجال الذين يبنون هذا البناء وكانت على شيوخ اليهود عين الههم فلم يوقفوهم حتى وصل الامر الى داريوس وحينئذ جاوبوا برسالة عن هذا صورة الرسالة التي ارسلها تتناي والي عبر النهر وشطر بوزناي ورفقاؤهما الافرسكيين الذين في عبر النهر الى داريوس الملك ارسلوا اليه رسالة وكان مكتوبا فيها هكذا لداريوس الملك كل سلامه ليكن معلوما لدى الملك اننا ذهبنا الى بلاد يهودا الى بيت الاله العظيم واذا به يبنى بحجارة عظيمة ويوضع خشب في الحيطان وهذا العمل يعمل بسرعة وينجح في ايديه هنا اذن سألنا اولئك الشيوخ وقلنا لهم هكذا من امركم ببناء هذا البيت وتكميل هذه الاسوار وسألناهم ايضا عن اسمائهم لنعلمك وكتبنا اسماء الرجال رؤوسهم وبمثل هذا الجواب جاوبوا قائلين نحن عبيد اله السماء والارض ونبني هذا البيت الذي بني قبل هذه السنين الكثيرة وقد بناه ملك عظيم لإسرائيل وأكمله ولكن بعد أن أسخط آباؤنا إله السماء دفعهم ليد نبوخذ نصر ملك بابل الكلداني الذي هدم هذا البيت وسب الشعب إلى بابل على انه في السنة الاولى لكورش ملك بابل اصدر كورش الملك امرا ببناء بيت الله هذا حتى ان انيه بيت الله هذا التي من ذهب وفضة التي اخرجها نبوخذ نصر من الهيكل الذي في اورشليم واتى بها الى الهيكل الذي في بابل اخرجها كورش الملك من الهيكل الذي في بابل واعطيت لواحد اسمه شيش بصر الذي جعله واليا وقال له خذ هذه الانيه واذهب واحملها الى الهيكل الذي في اورشليم وليبنى بيت الله في مكانه حينئذ جاء شيش بصر هذا ووضع اساس بيت الله الذي في اورشليم ومن ذلك الوقت الى الان يبنى ولم يكمل. والان اذا حسن عند الملك فليفتش في بيت خزائن الملك الذي هو هناك في بابل هل كان قد صدر امر من كورش الملك ببناء بيت الله هذا في اورشليم وليرسل الملك الينا مراده في ذلك الاصحاح السادس حينئذ امر داريوس الملك ففتشوا في بيت الاسفار حيث كانت الخزائن موضوعه في بابل فوجد في احمثه في القصر الذي في بلاد مادي درج مكتوب فيه هكذا تذكار في السنة الاولى لكورش الملك امر كورش الملك من جهة بيت الله في اورشليم ليبنى البيت المكان الذي يذبحون فيه ذبائح ولتوضع اسسه ارتفاعه ستون ذراعا وعرضه ستون ذراعا بثلاثة صفوف من حجارة عظيمة وصف من خشب جديد ولتعطى النفقه من بيت الملك وايضا آنية بيت الله التي من ذهب وفضه التي اخرجها نبوخذ نصر من الهيكل الذي في اورشليم واتى بها الى بابل فلترد وترجع الى الهيكل الذي في اورشليم الى مكانها وتوضع في بيت الله والان يا والي عبر النهر وشطر بزناي ورفقاء كما الافرسكيين الذين في عبر النهر ابتعدوا من هناك اتركوا عمل بيت الله هذا اما والي اليهود وشيوخ اليهود فليبنوا بيت الله هذا في مكانه وقد صدر مني امر بما تعملون مع شيوخ اليهود هؤلاء في بناء بيت الله هذا فمن مال الملك من جزية عبر النهر تعطى النفقة عاجلا لهؤلاء الرجال حتى لا يبطل وما يحتاجون اليه من الثيران والكباش والخراف محرقة لإله السماء وحنطط وملح وخمر وزيت حسب قول الكهن الذين في اورشليم لتعطى لهم يوما فيوم في حتى لا يهدؤ عن تقريب روائح سرور لإله السماء والصلاة لأجل حياة الملك وبنيه وقد صدر مني أمر أن كل إنسان يغير هذا الكلام تسحب خشبة من بيته ويعلق مصلوبا عليها ويجعل بيته مزبلة من أجل هذا والله الذي أسكن اسمه هناك يهلك كل ملك وشعب يمد يده لتغييري أو لهدم بيت الله هذا الذي في اورشليم انا داريوس قد امرت فليفعل عاجلا حينئذ تتناي والي عبر النهر وشطر بوزناي ورفقاءهما عملوا عاجلا حسب ما أرسله داريوس الملك وكان شيوخ اليهود يبنون وينجحون حسب نبوة حجي النبي وزكريا بن عدو فبنوا واكملوا حسب امر اله اسرائيل وامر كورش وداريوس وارتح ششتة ملك فارس وكمل هذا البيت في اليوم الثالث من شهر اذار في السنة السادسة من ملك داريوس الملك وبنوا اسرائيل الكهنة واللاويون وباقي بني السبي دشنوا بيت الله هذا بفرح وقربوا تدشينا لبيت الله هذا مئة ثور ومئتي كبش واربعمئة خروف واثني عشر معزا ذبيحة خطية عن جميع اسرائيل حسب عدد اصباط اسرائيل واقاموا الكهنة في فرقهم واللاويين في اقسامهم على خدمة الله التي في اورشليم كما هو مكتوب في سفر موسى وعمل بنو السبي الفصحى في الرابع عشر من الشهر الاول لان الكهنة واللاويين تطهروا جميعا كانوا كلهم طاهرين وذبحوا الفصح لجميع بني السبي ولاخوتهم الكهنة ولانفسهم واكله بنو اسرائيل الراجعون من السبي مع جميع الذين انفصلوا اليهم من رجاسة امم الارض ليطلبوا الرب اله اسرائيل وعملوا عيد الفطير سبعة ايام بفرح لأن الرب فرحهم وحول قلب ملك الشورى نحوهم لتقوية ايديهم في عمل بيت الله اله اسرائيل الاصحاح السابع وبعد هذه الامور في ملك ارتح ششتة ملك فارس عزر بن سرايا ابن عزريا ابن حلقية ابن شلوم ابن صادوق ابن اخي طوب ابن امريا ابن عزريا ابن مرايوث ابن زراحيا ابن عزي ابن بقي ابن ابي شوع ابن فنحاس ابن اليعازار عزار ابن هارون الكاهن الرأس عزرا هذا صعد من بابل وهو كاتب ماهر في شريعة موسى التي اعطاها الرب اله إسرائيل واعطاه الملك حسب يد الرب الهه عليه كل سؤله وصعد معه من بني اسرائيل والكهنتي واللاويين والمغنين والبوابين والنثينيم الى اورشليم في السنة السابعة لارتح شست الملك وجاء الى اورشليم في الشهر الخامس في السنة السابعة للملك لانه في الشهر الاول ابتدى يصعد من بابه وفي اول الشهر الخامس جاء الى اورشليم حسب يد الله الصالحة عليه لان عزرا هيأ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها وليعلم اسرائيل فريضة وقضاء وهذه صورة الرسالة التي اعطاها الملك ارتحششتا لعزر الكاهن الكاتب كاتب كلام وصايا الرب وفرائضه على اسرائيل من ارتحششتا ملك الملوك الى عزر الكاهن كاتب شريعة اله السماء الكامل الى اخره قد صدر مني امر ان كل من اراد في ملكي من شعب اسرائيل وكهنته واللاويين ان يرجع الى اورشليم معك فليرجع من اجل انك مرسل من قبل الملك ومشيريه السبع لاجل السؤال عن يهودا واورشليم حسب شريعة الهك التي بيدك ولحمل فضة وذهب تبرع به الملك ومشيروه لإله إسرائيل الذي في أورشليم شليمة مسكنه وكل الفضة والذهب التي تجد في كل بلاد بابل مع تبرعات الشعب والكهنة المتبرعين لبيت إلههم الذي في أورشليم لكي تشتري عاجلا بهذه الفضة ثيرانا وكباشا وخرافا وتقدماتها وسكائبها وتقربها على المذبح الذي في بيت الهكم الذي في أورشليم ومهما حسن عندك وعند اخوتك أن تعملوه بباقي الفضة والذهب فحسب إرادة الهكم تعملونه والانية التي تعطى لك لأجل خدمة بيت إلهك فسلمها أمام إله اورشليم وباقي احتياج بيت إلهك الذي يتفق لك أن تعطيه فأعطيه من بيت خزائن الملك ومني أنا أرتح ششت الملك صدر أمر إلى كل الخزنة الذين في عبر النهر ان كل ما يطلبه منكم عزر الكاهن كاتب شريعة اله السماء فليعمل بسرعة الى مئة وزنة من الفضة ومئة كر من الحنطة ومئة بث من الخمر ومئة بث من الزيت والملح من دون تقييد كل ما امر به اله السماء فليعمل باجتهاد لبيت إله السماء لأنه لماذا يكون غضب على ملك الملك وبنيه ونعلمكم أن جميع الكهنة واللاويين والمغنين والبوابين والنثينين وخدام بيت الله هذا لا يؤذن أن يلقى عليهم جزية أو خراج أو خفار أما أنت يا عزرا فحسب حكمة الهك التي بيدك ضع حكاما وقضاطا يقضون لجميع الشعب الذي في عبر النهر من جميع من يعرف شرائع الهك والذين لا يعرفونه فعلموهم وكل من لا يعمل شريعة الهك وشريعة الملك فليقضى عليه عاجلا اما بالموت او بالنفي او بغرامة المال او بالحبس مبارك الرب اله ابائنا الذي جعل مثل هذا في قلب الملك لاجل تزيين بيت الرب الذي في اورشليم وقد بسط علي رحمة امام الملك ومشيريه وامام جميع رؤساء الملك المقتدرين واما انا فقد تشددت حسب يد الرب الهي علي وجمعت من اسرائيل رؤساء ليصعدوا معي الاصحاح الثامن وهؤلاء هم رؤوس ابائهم ونسبة الذين صعدوا معي في ملك ارتحشست الملك من بابل من بني فنحاس جرشوم من بني ايثامار دانيال من بني داود حطوش من بني شكنيا، من بني فرعوش زكريا وانتسب معه من الذكور مائة وخمسون من بني فحث مؤاب اليه عيناي ابن زرحيا ومعه مائتان من الذكور من بني شكنيا ابن يحزئيل ومعه ثلاثمائة من الذكور من بني عادين عابد بن يوناثان ومعه خمسون من الذكور من بني عيلام يشعيا بن عثليه ومعه سبعون من الذكور ومن بني شفطيا زبديا بن ميخائيل ومعه ثمانون من الذكور من بني يوآب عبدي بن يحيئيل ومعه مئتان وثمانية عشر من الذكور ومن بني شلوميث ابن يوشفي ومعه مئة وستون من الذكور ومن بني باباي زكريا ابن باباي ومعه ثمانية وعشرون من الذكور ومن بني عزجد يوحنان ابن هقاطان ومعه مئة وعشرة من الذكور ومن بني ادون قام الاخرين وهذه أسماءهم الي فلط ويعي إيل وشمعية ومعهم ستون من الذكور ومن بني بغواي عتاي وزبوت ومعهما سبعون من الذكور فجمعتهم الى النهر الجاري الى أهو ونزلنا هناك ثلاثة ايام وتأملت الشعب والكهن ولكنني لم أجد احدا من اللاويين هناك فأرسلت إلى ألي عزر وأريئيل وشمعية وألناثان وياريب وألناثان وناثان وزكريا ومشلام الرؤوس وإلى يو ياريب وألناثان الفهيمين وارسلتهم الى ادو الرأس في المكان المسمى كسفيا وجعلت في افواههم كلاما يكلمون به ادو واخوته النثينين في المكان كسفيا ليأتوا الينا بخدام لبيت الهنا فأتوا الينا حسب يد الله الصالحة علينا برجل فطن من بني محلي ابن لاوي ابن اسرائيل وشربيا وبنيه واخوته ثمانية عشر وحشبيا ومعه يشعي من بني مراري واخوته وبنوهم عشرون ومن النثينيم الذين جعلهم داود مع الرؤساء لخدمة اللاويين من النثينيم مئتين وعشرين الجميع تعينوا باسمائه وناديت هناك بصوم على نهر اهوة لكي نتذلل امام الهنا لنطلب منه طريقا مستقيمة لنا ولاطفالنا ولكل ما لنا لاني خجلت من ان اطلب من الملك جيشا وفرسانا لينجدونا على العدو في الطريق لاننا كلمنا الملك قائلين ان يد الهنا على كل طالبيه للخير وصولته وغضبه على كل من يتركه فصمنا وطلبنا ذلك من الهنا فاستجابا لنا وافرزت من رؤساء الكهنة اثني عشر شربيا وحشبيا ومعهما من اخوتهما عشرا ووزنت لهم الفضة والذهب والانية تقدمة بيت الهنا التي قدمها الملك ومشيروه ورؤسائه وجميع اسرائيل الموجودين وزنت ليدهم ستة وخمسين وزنة من الفضة ومائة وزنة من انية الفضة ومائة وزنة من الذهب وعشرين قدحا من الذهب الف درهم وانيه من نحاس ثقيل جيد ثمين كالذهب وقلت لهم انتم مقدسون للرب والانيه مقدسه والفضه والذهب تبرع للرب اله ابائكم فاسهروا واحفظوها حتى تزنوها امام رؤساء الكهنة واللاويين ورؤساء اباء اسرائيل في اورشليم في مخادع بيت الرب فاخذ الكهنة واللاويون وزن الفضة والذهب والانية ليأتوا بها الى اورشليم الى بيت الهنا ثم رحلنا من نهر اهوى في الثاني عشر من الشهر الاول لنذهب الى اورشليم وكانت يد الهنا علينا فانقذنا من يد العدو والكامن على الطريق فاتينا الى اورشليم واقمنا هناك ثلاثه ايام وفي اليوم الرابع وزنت الفضه والذهب والانيه في بيت الهنا على يد مريموث بن اوريا الكاهن ومعه ألعزار بن فنحاس ومعهما يوزاباد بن يشوع ونعدي بن بنوي بن اللاويان بالعدد والوزن للكل وكتب كل الوزن في ذلك الوقت وبنو السبي القادمون من السبي قربوا محرقات لإله إسرائيل اثني عشر ثورا عن كل إسرائيل وستة وتسعين كبشا وسبعة وسبعين خروفا واثني عشر تيسا ذبيحة خطية الجميع محرقة للرب واعطوا اوامر الملك لمرازبة الملك وولاة عبر النهر فاعانوا الشعب وبيت الله الأصحاح التاسع ولما كملت هذه تقدم الي الرؤساء قائلين لم ينفصل شعب اسرائيل والكهنة واللاويون من شعوب الاراضي حسب رجاساتهم من الكنعانيين والحثيين والفرزيين واليبوسيين والعمونيين والمؤابيين والمصريين والاموريين لانهم اتخذوا من بناتهم لانفسهم ولبنيهم واختلط الزرع المقدس بشعوب الاراضي وكانت يد الرؤساء والولاة في هذه الخيانة اولا فلما سمعت بهذا الامر مزقت ثيابي وردائي ونتفت شعر رأسي وذقني وجلست متحيرا فاجتمع إلي كل من ارتعد من كلام إله إسرائيل من أجل خيانة المسبيين وأنا جلست متحيرا إلى تقدمة المساء وعند تقدمة المساء قمت من تذللي وفي ثيابي ورداء الممزقة جثوت على ركبتي وبسطت يدي إلى الرب إلهي وقلت اللهم اني اخجل واخزل من ان ارفع يا الهي وجهي نحوك لان ذنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا واثامنا تعاظمت الى السماء منذ ايام ابائنا نحن في اسم عظيم الى هذا اليوم ولاجل ذنوبنا قد دفعنا نحن وملوكنا وكهنتنا ليد ملوك الاراضي للسيف والسبي والنهب وخزي الوجوه كهذا اليوم والان كلحيظة كانت رأفة من لدن الرب الهنا ليبقي لنا نجاة ويعطينا وتدا في مكان قدسه لينير الى هنا اعيننا ويعطينا حياة قليلة في عبوديتنا لاننا عبيد نحن وفي عبوديتنا لم يتركنا الى هنا بل بسط علينا رحمة امام ملوك فارس ليعطينا حياة لنرفع بيت الهنا هنا ونقيم خرائبه وليعطينا حائطا في يهوذا وفي اورشليم والان فماذا نقول يا الهنا بعد هذا لاننا قد تركنا وصاياك التي اوصيت بها عن يد عبيدك الانبياء قائلا ان الارض التي تدخلون لتمتلكوها هي ارض متنجسة بنجاسة شعوب الاراضي برجاساتهم التي ملاؤوها بها من جهة الى جهة بنجاستهم والان فلا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تأخذوا بناتهم لبنيكم ولا تطلبوا سلامتهم وخيرهم الى الابد لكي تتشددوا وتاكلوا خير الارض وتورثوا بنيكم اياها الى الابد وبعد كل ما جاء علينا لاجل اعمالنا الرديئة وآثى من العظيم لأنك قد جازيتنا يا إلهنا أقل من آثى وأعطيتنا نجاة كهذه أفنعود ونتعدى وصياك ونصاهر شعوب هذه الرجاسات أما تسخط علينا حتى تفنينا فلا تكون بقية ولا نجات، أيها الرب إله إسرائيل انت بار لأننا بقينا ناجين كهذا اليوم ها نحن أمامك في آثامنا لأنه ليس لنا أن نقف أمامك من أجل هذا الأصحاح العشر فلما صلى عزرا واعترف وهو باك وساقط أمام بيت الله اجتمع اليه من اسرائيل جماعة كثيرة جدا من الرجال والنساء والاولاد لان الشعب بكى بكاء عظيم واجاب شكني ابن يحيئيل من بني عيلام وقال لعزرة اننا قد خنا الهنا واتخذنا نساء غريبة من شعوب الارض ولكن الآن يوجد رجاء لإسرائيل في هذا فلنقطع الآن عهدا مع إلهنا أن نخرج كل النساء والذين ولدوا منهن حسب مشورة سيدي والذين يخشون وصية إلهنا وليعمل حسب الشريعه قم فإن عليك الأمر ونحن معك تشجع وفع فقام عزرا واستحلف رؤساء الكهنة واللاويين وكل اسرائيل ان يعملوا حسب هذا الامر فحلف ثم قام عزرا من امام بيت الله وذهب الى مخدع ياه حنان بن الياشيم فانطلق الى هناك وهو لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء لانه كان ينوح بسبب خيانه اهل السبي واطلقوا نداء في يهوذا واورشليم الى جميع بني السبي لكي يجتمعوا الى اورشليم وكل من لا يأتي في ثلاثه ايام حسب مشورة الرؤساء والشيوخ يحرم كل ماله وهو يفرز من جماعه اهل السبي فاجتمع كل رجال يهوذا وبنيامين الى اورشليم في الثلاثة الايام اي في الشهر التاسع في العشرين من الشهر وجلس جميع الشعب في ساحة بيت الله مرتعدين من الامر ومن الامطار فقام عزر الكاهن وقال لهم انكم قد خنتم واتخذتم نساء غريبة لتزيدوا على اثن اسرائيل فاعترفوا الان للرب اله ابائكم واعملوا مرضاتهم وانفصلوا عن شعوب الارض وعن النساء الغريبة فاجاب كل الجماعة وقالوا بصوت عظيم كما كلمتنا كذلك نعمل الا ان الشعب كثير والوقت وقت امطار ولا طاقة لنا على الوقوف في الخارج والعمل ليس ليوم واحد او لاثنين لاننا قد اكثرنا الذنب في هذا الامر فليقف رؤساءنا لكل الجماعه وكل الذين في مدننا قد اتخذوا نساء غريبة فليأتوا في اوقات معينة ومعهم شيوخ مدينة فمدينة وقضاتها حتى يرتد عنا حمو غضب هنا من اجل هذا الامر ويوناثان بن عسائيل ويحزي ابن تقوى فقط قام على هذا ومشوا اللام وشبتاي اللاوي ساعداهما وفعل هكذا بن السب وانفصل عزر الكاهن ورجال رؤوس اباء حسب بيوت ابائهم وجميعهم بأسمائهم وجلسوا في اليوم الاول من الشهر العاشر للفحص عن الامر وانتهوا من كل الرجال الذين اتخذوا نساء غريبة في اليوم الاول من الشهر الاول فوجد بين بني الكهنة من اتخذ نساء غريب فمن بني يشوع ابن يو صداق واخوته معشية وقالي عزر وياريب وجدلي واعطوا ايديهم لاخراج نسائهم مقربين كبش غنم لاجل اثمهم ومن بني امير حناني وزبديه، ومن بني حاريم معسية وإيلية وشمعية ويحئيل وعزية ومن بني فشخور ألو عناي ومعسية وإسماعيل ونثنئيل ويوزابات والعزر ومن اللاويين يوزابات وشمعي وقلايا هو قليطة وفتحيا ويهوذة وألي عزر ومن المغنين الياشيب ومن البوابين شلوم وطالم وأوري ومن اسرائيل من بني فرعوش رمية ويزية وملكية وميامين والعازار وملكية وبناية ومن بني عيلام متنيا وزكريا ويحئيل وعبدي ويريموث وإيليا ومن بني زتو ألي وعناي وألياشيب ومتنيا ويريموث وزاباد وعزيزه، ومن بني باباي ياهو حنان وحنانيا وزاباي وعسلاي ومن بني باني مشلام وملوخ وعدايا وياشوب وشاال وراموث ومن بني فحث مؤاه عدنه وكلال وبنايا ومعسيه ومتنيه وبصل ايل وبنوي ومنسه وبنو حريم عزر ويشيه وملكيه وشمعيه وشمعون وبنيامين وملوخ وشمريا من بني حشوم متناي ومتاثة وزابات وأليفلط ويريماي ومنسة وشمعي من بني باني معداي وعمرام وأوئيل وبنايا وبيديا وكلوهي وونيا ومريموث والياشيب ومتنيا ومتناي ويعسو وباني وبنوي وشمعي وشلميا وناثان وعدايا ومكنه باي وشاشاي وشاراي وعزرئيل وشلمية وشمريا وشلوم وامريا ويوسف من بني نبو يعيئيل ومتثية وزابات وزابينة ويدو ويوئيل وبناية كل هؤلاء اتخذوا نساء غريبة ومنهن نساء قد وضعنا بنينا